ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء الارض ولكن كذبوا فاخذناه بما كانوا يكتبون اف امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن القرى يَأْسَهُ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 وَلا قَدجَ أَتْفُ رُسُلُهُ بِالبَينَاتِ فَمَا كانَُوا لؤْمِنوا بِمَا كَذَّبُ مِ طَضل فَذَِكَ يَقَع وَهُ عَ قُلُ بِالكَافِرين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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين